السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي الاحباب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم احنا عارفين طبعا حضراتكم مشغولين جدا وفي برامج تانية وفي مواعيد تانية بس احنا لازم لازم نشجع بعض وناخد بيد بعض عشان نحاول ان احنا نعلي من هممنا وندوب اروح الجليد اللي في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى وحدة وحدة كله إن شاء الله بإذن الله يجي أول سؤال هذا أبي صحيبي يقول وعملت عمل نيتي في لله سبحانه وتعالى وحده ولكن من هم أكثر مني علما شكروا هذا العمل ففاتحت في نفسي فبذلك ذهب الإخلاص هو غيه خالص لله سؤال جيد الأصل أن العمل لا يتقبل إلا من كان إلا من كان خالصا لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا, خي... أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عاملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تركته وشركه. فالعمل لو فيه واحد في المية شرك خلاص تركته وشركه. شركه أما معنى أن واحد يشكرك أو يفرح بإن الناس تردوا على هذا العمل النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن عاجل بشرى المؤمن في الدنيا أن يعمل عملا فيحمده عليه الناس ولكن مكمن الخطر أن تكون هذه المحمدة خارج القلب لألا ينصرف العمل من كونه لله إلى كونه تبتغى به أو تبتغى به الرفعة أو العلو أو ظهور بين الناس الله عز وجل قال تلك الدار الآخرة نجعلها لمين, لمين يا جماعة للذين لا يريدون علوا علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين سؤال الثاني حد بيقول ما هي علامات حب الله عز وجل للعبد علامات حب الله عز وجل للعبد أول حاجة أن تكون الطاعة عليه هسيرة وأن تكون المعصية عليه عسيره. ذنون المصري بيقول ثلاثة من التوفيق وثلاثة من الله. أما ثلاثة التوفيق أن ييسر الله عز وجل للعبد الطاعة مع ضيق فرصها، يعني مفيش فرص إن إنتو تعرف ربنا وربنا بيصل لك الطاعة، وأن يغلق عليه باب المعصية وإن يجتهد لها، وأن يؤنسه بها. ومن الخزلان أن يغلق عليه الطاعة مع يسيرها، يبقى عايز تعرف ربنا ومش عارف، وأن يفتح له أن يفتح له باب معصية وهو لا يريدها. وأن يصرفه عن مراضيه يبقى بعيد عن ربنا هو قاعد لوحده في الخلوة كده مع ربنا يحس الأنس وقرب من الله سبحانه وتعالى ده دي علامه حب من ربنا ويستوحش طول ما هو قاعد بين الناس يعني قوية القرني قوية القرني جاءه رجل من أئمة السلف اسمه هرب ابن حيان فلما جاءه وفرق جابه قال له ما أتى بك يا هرم قال والله يا سيدي جئت آنس بك جئت آنس بك فنظر إليه وقال والله ما أعرف أحدا يعرف ربه جيدا ثم يأنس بغيره فولى وغادر بس هي الفكرة كده أني مش حد ده أنا أنا كفاء علي الأنس بالله سبحانه وتعالى كفاية علي أن أنا من ربنا سؤال التالي كيف نصل لمرحلة الأنس بالله بين المحبين في الدنيا علاقات ودودة جدا علاقات جميلة جدا من قوانين هذه العلاقة أول قانون إن اللي بيحب بيضحي وبيبذل لرضى محبوبه بيضحي يبغل لرضى محبوبه هو كده عشان توصل للأنس بالله قانون المحبة أن أن تغلب محاب الله عز وجل ومراضيه على محابك ومراضيك اللي هي ببساطة جدا مخالفة الهوى سفير الثوي رؤيحي بعد موته في رؤيا رآه له أحد تلاميذه رآه عليه ثوب من بياض فقال له يا إمام ما لي أراك محتبر قال ما فعل الله بك قال لي بخ بخن أفرح لي الجنة وقال لي خذ منها ما شئت فما أن دخلتها إلا علتني صوان النفار عارف العريس والعروسة لما بيخشوا كده ويتحدث عليهم شوكولاتة و... علتني مهرجان علتني صوان النسار وقيل لنا وقيل لي يا سفيان هذا لك لأنه مكتوب في ديوان عندنا أنك قد خالفت هواك لله مرة مرة واحدة بس خالف هواه لله لله خالف هواك انت لله وأرض قرب الله عز وجل لا يرد أحدا أبدا أبدا أبدا ربنا ما يردش حد خالص تعالى وقرب سؤال جميل جدا نستنيه بصراحة كيف نعالج وتعلق القلب بغير الله يا جماعة أخوان الأفاضل اللي درس منكم حاجة اسمها العقيدة في علم اسمه العقيدة بيدرس لمحاولة فهم ما هو الاسلام العقيدة هي مجموعة مشاعر ايمانية بيعقد عليها في القلب اول حاجة في هذا الدين بني عليها شهادة التوحيد لا اله الا الله يعني ايه لا اله الا الله احنا كلنا بنقول لا اله الا الله بس لما يتعلق قلبك بإله تاني غير ربنا أي كان كون هذا الإله يعني ممكن واحد بيتخذ إله هواء مزاجه واحد بيتخذ إله واحد بيتخذ إله مثلا شغله واحد بيتخذ إله سلطته أي إله ان انت تصل لمرحلة الانس بالله ان انت تقوم من عينك عما سوى الله الله عز وجل من اسمائه الاول عارف يعني ايه الاول الاول ده ان ربنا سبحانه وتعالى, كان مو... ربنا سبحانه وتعالى وهو موجود اول قبل كل شيء كل اللي انت شايفه ده كان تراب كله كان تراب فانه يفيدك التراب شيلهم من قلبك أزلهم من صيداء قلبك شيلهم خالص خالص محدش تستحق إن هو ينافس ويبقى ند لله سبحانه وتعالى في قلبك أغمض عينك عما سوى الله سؤال بيقول حسن ذنوب كتير لدرجة اني مش عارفة تعامل مع ربنا بسببها احنا قلنا كلمة ابن الجوزي كل طائع مستأنس وكل عاص مستوحش يعني ايه على السلف كان بيقول كم جاملة او يقول رجاؤك رحمة لا تطيع خزلان وحمق يعني انت لو ابنك قلت له مثلا لو ذكرت كويس هجيب لك عجلة طيب هو ما ذاكرش ينفع يجي يقول لك هات العجله ما ينفعش ما ينفعش هي دي الفكرة الظروف كتيره بتبعدنا عن ربنا طب منوقف نوقف قرار ان انا هوقف النهارده مفيش اي مشكلة قرار مش عن صك يا رب اعني يا رب ساعدني يا رب اعني والله عز وجل يأخذ بيدك وكل ما قربت تقرب اليك هي كده وقف في زنوب وكتير شو في العبادات اللي مين بيزيد بالطاعات وبينقص من وقف وقع في في العبادات الله عز وجل يقربك ويدنيك بل وبعد الزنب قد تكون أقرب إلى الله عز وجل من قبل الزنب سيدنا شعيب قال لقومه وما يقوم يستغفر ربكم واتبعوا إليه إن ربي رحيم ودود الله عز وجل ودود يتودد لك ويفرح بأوبتك إليه إن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه سؤال أخت تدخل الفيس للدعوة بمعلومات متغيرة لشيء ما ما الاسم يعني هي بتغير اسمها وعنوانها اسمها لا مفيش خاصة مفيش اي اسم مفيش مشكلة خالص عادي حاولت التقرب الى الله من باب الافتقار والانكسار ولكن الشيطان ظل يوسوس لي بالعجب والكبر واحتقار الناس وحاول جاهدة ان اصرفها عني ولكن تهاجمني تلك الافكار فما الحل؟ سبحانه سبحان الله العظيم اللي بيكون مدخل الشيطان له هذا المدخل بيكون شفاءه صعب حقيقة مع تجربة والخبرة بيكون شفاءه عثير يعني مالك بن دينار كان بيقول من كانت معصيته في شهوته فيرجى له التوبة ومن كانت معصيته في كبره فعسير عليه التوبة فسأله لما فقال لأن إبليس كانت معصيته في كبره فرج وخرج من الجنة أما آدم كانت معصيته في شهوته فتاب فتاب الله عز وجل عليه سبحان الله العظيم أنت الواحد اللي بيتصور ان هو متعال على إخوانه أو أخواته أنا آسف ما كنتش شحيد بأقول الكلام ده ولكن حقيقة ده مش فاهم ده بعيد ده مش عارف كل من كان الله عز وجل أعرف كان به أخف وكان أكثر تواضعا سبحان الله شيخ الإسلام المتايمية كان يقول والله منذ أن بلغت وعقلت واحتلمت إلى الآن ما أعلم أني قد أسلمت يوماً إسلاما صحيحا وإني إلى الآن ما زلت صحيح إسلامي وكان يقول ما لي شيء وما عندي شيء وما مني شيء وكان كثيرا ما يلهج ويقول أنا المكدى وابن المكدة، وهكذا كان أبي وجدي أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتي من عنده ياتي إنه عليه الصلاة والسلام هو دخل في فتح مكة دخل في أوج مجده وأبهى عزه لما نصره الله عز وجل على كفار قريش وضع لحيته في صدره وتقطأ رأسه إلى أن مست لحيته ظهر ناقته إخباتا وتباضعا لله عز وجل ولما قاله واحد أول ما شافه رجل فقير قال لا, لا أول ما رآه هابه فربته على كتفيه وقال يا أخي لا عليك لا عليك فإن ابن ابنة امرأة من قريش كانت تأكل القديم العيش المقصر أنا كانت أمي ست طيبة خلص العجب والغرور والكبر بيبعد عن الله سبحانه وتعالى العزيق الرب يفتقر ويذل لربنا ابن عطاء استخداري بيقول كلمة جميلة قوي بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف مهالناس انه هردة ما مش على النبي ليه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ابن عطاء استخداري بيقول كلمة جميلة قوي بيقول اذا اردت ورود المواهب منه عليك فصح الفقر اليك فانه فانه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يقول ثاني صل على النبي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بيقول إذا أردت ورود المواهب منه عليك فصحح الفقر إليك فإنه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هو ده. الفقر أنا الفقير إلى الله خليك فقير قدام ربنا ابن القائم بيقول كلمة جميلة قوي بيقول دخلت على الله عز وجل من كل الأبواب فوجدتها مزدحمة مزدحمة وملأة ودخلت عليه من باب الافتقار فما وجدت عليه غيري فما أن وضعت قدمي عليه إلا وقد أخذني ربي إليه تمام؟ أظنها وصلت سؤال ذلك بيقول كيف نعالج إلف العادة الصيام ونجعله مختلفا في رمضان هو سؤال بعيد عن المحاضرة وإن شاء الله بإذن الله انتظروا محاضرة إن شاء الله قبيل رمضان هديبقى في آلية التعامل مع الثبات ومع إلف العادة وتغيير صيام رمضان السنادي دي إن شاء الله بإذن الله نسأل الله لنا ولكم التيسير ادعو لنا بس إن شاء الله ربنا بيأسر وتيجي قريب إن شاء الله سؤال ثالث كيف أقرب من الله عز وجل وأتلذز بالطاعة هل بعمل الطاعات فقط عمل الطاعات فقط جميل يقرب من الله سبحانه وتعالى ولكن لو في واحد أراد أن يهدي محبوبه هدية وعبث في وجهه يعني واحد مثلا جاب لابنه هدية جميلة وادهاله وهو عابس قانط هو ممكن يقبل الهدية ولكن لن تكون في نفس ذات القيمة إذا فش له وبش وهتسل. هي كده الطاعدية قربة قربة إلى الله عز وجل صح ولا غلط في حد بيود قربة وهو متساقل متكاسل الله عز وجل وسمهم بالنفاق قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا أين كسلان هو بيصلي بس أين كسلان ولكن في حد تاني كان بيقول إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة وفي الحديث يقول أرحنا بها يا بلال ما تصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شوف تفرق شوف تفرق عمل إزاي هو ذا الفرق الطاعات ليس في كون الطاعات وإنما في قلب الذي يفعل هذه الطاعات فمن سفعل الله عز وجل لا تقطع أبدا بالأبدان إنما تقطع بمعاني القلوب سؤال بعده إذا كان العبد يحب مساعدة الاخر الآخرين فطريا فكيف يجعل الدافع أن يكون العمل لله أولا وأخيرا وليس دافعا فطريا هو كون الدافع فطريا دي حاجة جميلة جدا حاجة كفية جدا, جدا جزاكم الله نخلا على كده ولكن نحاول أن يكون هذا العمل نحاول جاهدين يا رب أنت تعلم أني أفعله فيك أني أفعله فيك انتوي لو حضرتك أو حضرتك ما تذكرتش كل مرة حاول تسكر نفسك يهرب العمل ذلك انت بس فتقبله أنت لو كان لو الأنسب بالله موجود ولكن والإنسان بمفرده ويشوش ويذهب جزء منه عند الاختلاف بالناس فمعنى هذا ده طبيعي جدا ده ده طبيعي جدا الأنسب بالله عادة ما يكون موجود في الخلوة ولكن قمة الأنس بالله أن يكون موجود بين الناس اللي هو كده بالشيء أي حد هو مع ربنا بس الإمام الجنيد كان كثيرا ما يختلي بنفسه ويذكر الله عز وجل فجاءه أحدهم قال له يا إمام أما تستوحش أما تستوحش وأنت بمفردك قال له يا أخي والله لو مات كل من تحت أديم السماء ما استوحشت كيف أستوحش وأنا آنس وهو أنيس المحبين فس ركز مع ربنا ودايما وانت في مناطق الاختلاط مصحفك في يدك مصحفك في يدك وركس أنا بك وإليك هل إذا فعلت ذنوب كثيرة من الممكن أن ربنا يتوب عليا قطعا يتوب عليك قطعا يتوب عليك قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم أي حد أذنب أي ذنب مهما عظم ذنبه قال الله عز وجل في الحديث القدسي عابدي إنك إما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي عدي لو بلغ ذنبك عنان السماء عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي عدي لو بلغ لو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قد الأرض خطايا في حد يا جماعه عمل قد الأرض خطايا ثم لقيتني بقربها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أن بقيتك بقربها نغفره ولا أبالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله يبسط يده ليتوب موسى النهار مش من أساء يعني هو مش عملها مرة وخلص لا دا موسى صفة اسم فاعل يعني صفة ملائمة وكأنه طول النهار بيسيء ورغم إنه طول النهار بيسيء ربنا بيبصت يده إليه وإذا تهب تبع كيف تثبت على الطاعة أن تنتقل أو تنتقل من بيئتك المعينة على المعصية إلى بيئة الطاعة؟ أرد مسجد لك في أخوات يحفظوا القرآن روح يحفظوا معهم أرد وانت في كلية مجموعة أخوات بيحفزوا القرآن يحفظوا معهم بيعملوا عمل خيري اعملي معهم وانت في شغلك وانت في محاضرتك وانت في أي حاجة لازم معين على الطاعة لازم معين على الطاعة سؤال اللي بعده لو في شخص أذنى بذنب هو عن عنه واستغفر وتاب إلى الله وكلما ما تذكره استغفر الله عز وجل من هذا الذنب ولكن بعد فترة كبيرة من الإقناع تكرر من يذكره بالذنب ولكنه حزن حزنا شديدا وظل يدعو الله أن يغفر له هل عودة الذكرى دليل على عدم القبول لا عدم القبول يتأتى عند الفرح بالذنب شروط التوبة احنا قولنا قبل كده نشروط التوبة الندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم لازم يبقى وانت تفتكر الذنب قلبك بيتقطع من جوه حزن الله سبحانه وتعالى لو فرحت انتقدت توبتك لان الفرح ليس بنادم الفرح ليس بنادم ليست عودة الذكرى دليل على العدم القبول لان في ذنب هيعتاده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا هو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ولكن استعزاب الزم الاستلزاز بالذنب الفرح بالذنب هذه المشكلة شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه فلما نسوا ما, ذك ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به عادي ربنا سبحانه وتعالى لغاية الآن لم يباغتهم لم يعاقبهم خلاص ولكن الإعقاب جئمت فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا لما فرح أخذناهم هو دي الفكرة ان انت تفرح بالذنب اما الحزن اسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم من المقبولين سؤال تاني طب لو في شخص ازن بذنب واقلع عنه واستغفر وتاب الى الله احنا جوابنا على السؤال ده طيب السؤال اللي بعده احببتوا ان احاقق الافتقار والانكسار لله عز وجل ولكن اصابتني وساوس بالكبر برضه احنا جوابنا على ده قبل كده كيف نصل لمرحلة الامس كيف نعرف عن الله ليزيد حب الله في قلوبنا معرفة الله سبحانه وتعالى رزق رزق لا يفتحه إلا لمن يريد الله عز وجل من أسمائه العزيز لا يأتي إليك إلا بعد أن تأتي أنت إليه من تقرب إلي تقربت إليه فالأصل أن الله عز وجل يريدك والله يريد أن يتوب عليكم فهي محتاجة منك أن أنت تجتهد في الطاعات وفي العبادات تقرب تجتهد أنا محتاج أن أنا زوج وردي محتاج ان أنا أحفظ قرآن محتاج أن أنا أتصدق محتاج أن أنا أثبت خطة عمل ورأة كده خطة عمل ورقة مركز مركز زي الجدول الامتحانات زي زي زي خطة عمل عشان اعرف اقرب من ربنا والله عز وجل ان شاء الله هتقبلنا واياكم جزاكم الله خيرا اخر سؤال سيدنا ادم استوحش والله عز وجل لم يغضب عليه أو يعاتبه بل خلق له أمنا آدم أمنا حواء فلو كان الاستوحاش يتنافى مع الأنس بالله فلما خلق الله أمنا أمنا حواء في فرق يا جماعة بين الوحشة والأنث الطبيعي يا جماعة الله عز وجل خلق الإنسان اجتماعي بطبيعته يألف ويؤلف يألف ويؤلف يحب ويحب يؤثر ويتأثر إنسان اجتماعي بطبيعته طبيعته كده ولكن يعني عندما نرجع إلى الصدر الأول نجد أن الإسلام وجد في جماعة جماعة الإسلام مجموعة من الناس بيتعاملوا مع بعض بيأكلوا وبيشربوا وبي... وبيتزوجوا وبيتولدوا كل حاج الفكرة بقى إن ما يطغاش علاقة أي حد على حب ربنا في قلبك ما, ما ينفعش ما تطغاش ما ينفعش تساويها أصلا قال عز وجل ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله عارف يعني إيه لما يحطوا الاثنين جنب بعض ده شرك بالله اسمه شرك المحب يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله هو ده انا ما بقولش ان انت ما تتزوجش ما بقولش ان انت ما تحبش زوجتك ولا تحب زوجك ولا تحب اولادك لا خالص مين قال كده انا ما قلتش كده انا بقول ان يكون المحبوب الاكبر الاعظم الاول هو الله سبحانه وتعالى بس وكل ما عداه فهو في منزلة يعني ايه بعد بعد مساحة عيدة قوي النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من الليل يصلي قالت له السيدة عائشة يا رسول الله اني احبك و قربك انا بحبك وبحب قربك فقال لها يا عائشة ذريني اعبد رب زريني أحب ربي هنا هو هذا هنا هي الفكرة فكرة إن أنا ممكن أحب أصحابي أحب صديقتي أحب ابني أحب زوجي ولكن لا يتخطى لا يتخطى محبة الله عز وجل محبة الله عز وجل هي الأ الأولى تتربع على عرش قلبي وكل المحاب تابعة لمحبة يعني أنا بحب الناب عليه الصلاة والسلام لأن ربنا أمرنا بكده بحب زوجي لأن ربنا أمرنا بكده بحب ابنه لأن ربنا أمر بكده بياكله منه وإليه جزاكم الله خيرا احنا سعيدنا والله بحضراتكم كثيرا ربنا تقبل منا ومنكم ان شاء الله نكون معكم ان شاء الله في المحاضرة التانية سبحانك اللهم بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب العكس السلام عليكم واشهد